أحد أعزه ياي والله الذي لا إله إلا هو من أعز الناس إلى قلبي قبل سبع سنوات أو ثمان سنوات عمره ستة وثلاثين سنة ستة عشر سنة حشيش ستة عشر سنة ترويج ستة عشر سنة استعمال جالس في حديقة عندنا هنا في جدة قاعد يفرط قاعد يفرط وبعيد عن المساجد بعيد عن مجالس الذكر سمع قارئ للقرآن يقرأ آية آية كم من انسان عاد ورجع والسبب آية اسمعوا لهذه الآية اسمع للآية التي سمعها صاحبي سمعها ذاك الشاب اللي ستعشر سنة بعيد عن المساجد ستعشر سنة ترويج واستخدام ستعشر سنة تحشيش وترفيع 16 سنة آية جعلت الآن جعلت الآن ولا نزكي على الله ولي من أولياء الرحمن من أحسن وأفضل الدعاء عندنا في سجن برامافي الشيء هذه الآية اسمعوها إن الله يحب إن الله يحب التوابي يحب التوابين ويحب المتطهرين إن الله يحب يحب يحب يحب, يحب, يحب التوابين يحب التواب طهرين. لما سمعها صاحبي هو قاعد يحسس قال يعني انا انا لو تبت يحبني الله انا لو رجعت يقبلني الله والله لا اكون من من يحبهم الله والله لا من التائبين اللي يفرحون الله سبحانه وتعالى تاب ورجع الى الله الان من اكبر الدعاء الى الله في سجن برئمان العام دي داعيه الى الله فرح لانه عاد الى الله سبحانه وتعالى طيب انت ما تبغى الله يحبك ما تبغى تكون قريب من الله تعالى القلوب مفتوحه وقبل هذا وذاك الله جل في علاه هو اللي يبقى منك هذا الشيء الله يبغاك الله يبغى يفرح بك الله يبغى يتوب عليك الله يبغى يبدل سيئاتك الى حسنات اقسم بالله ما جلسك الله اليوم هنا عبد Allah snaak Allah het maakt niet Allah jabak beantwoordt, u u is u is min van Allah van u? Allah wil van u een Allah الله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان يكتمنوا ميلا غينا يريد الله يريد الله ان يخفف عنكم أخلق الإنسان ضعيف